عند الله قال ربنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة قال بعضهم إن الجنة التي أمر آدم أن يسكنها أن يدخلها ليست جنة عدن التي وعدنا إياها بقرائنا عندهم أن الجنة ليس فيها تكليف والله جل وعلا كلف آدم إذ نهاه عن شجرة بعينها أن يأكل منها والأمر الآخر قالوا إن آدم أخرج من الجنة والجنة من يدخلها لا يخرج و قالوا كذلك إن الجنة دار تكريم وعادم عليه السلام ابتلي في الجنة وغير ذلك مما يعوض هذا الرأي وجمهور أهل العلم وهو قول أهل السنة وهو قول أهل السنة أن الجنة التي دخلها آدم هي جنة عدن بقراءين عدة أولا العهد الذهني فإن الله خاطبنا ولا نعلم جنة إلا جنة عدن والله قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فلا نعرف جنة معهودة في الأذهان إلا الجنة التي وعد الله وعدنا الله جل وعلا أن ندخلها من آمن منا وعمل صالحا والأمر الآخر في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوم القيامة قال فيأتون أبواب الجنة فيأتون آدم فيقولون يا آدم استفتح لنا الجنة فيقول عليه السلام ألأخرجكم من الجنة إلا خطيئة وبيكم فهذا نص على أنه المراد بالجنة التي أمر آدم أن يدخلها هي جنة عدن والعلم عند الله لكن القول الثاني أرجح وأكمل وأقوى